هبلوه يا لذه تخف علي عليه ابطيت وانا من غيابك العين الغلا صابر لو سج وادوي عن محباتك ما سجد ال مغران نزل فانتيغا